ذلكم بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر ومن ما لصالحيه يكفر عن سيئاتهم ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات من تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع رسوله فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ يتوتل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أسواتكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر نظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق سح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور الحليب عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم